انا جنبي منك عرفتي ايه معنى الحياة واي شيء بعيدني عنك انا هنساه احنا في حياتنا قابلنا يا ما قلوب كتير بس صابن لها ايه حايزه اي حاجه غير هواك قد جبتي كل الدنيا دي ومصدقه ايوه عايشه عشانك انت مش عشاني وفي اي حته هتمشي فيها كانت نسيتني واللي راح من انت جيتي لي ಶಿ بحبك ಇರ ಗಾತಿ انا لما شفتك ما عرفش انا جرى لي لقيتني بجري عليكي يومها بس ليه هو انتي e dre